صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر فقوموا يا حماة الدين قولوها هو الأكبر فيا قهر يا جبار يا مولاي يا سإن الذل من باغ ووغد فتنا في أحقر فيا لبيك يا كفنا ويا أشهى من العنبر صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود صباح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعد أصغر ركبت الفهد والضرغام من مركوبي الأشقر فروحي للفداء صوتي في الفضاء زمجر وأسق الغاب بعد شنات وضبع والشامي قارقه فبعد اليوم لن أرضى إذا رى قدام الأحمر فبعد اليوم لن أرضى إذا رى قدام الأحمر صوتي قهر بعد أدبر وديني مَنْ لم مَنْ وَلِيَّ مَنْ وَلِيَّ مَنْ وَلِيَّ مَنْ وَلِيَّ مَنْ وَلِيَّ مَنْ لم مَنْ وَلِيَّ مَنْ وَلِيَّ مَنْ وَلِيَّ مَنْ وَلِيَّ صوت القهر بعد هدبا وديني لم يعود هملا ونفسي لم كعود أصلا صباح النصر قال أقبل وصوت القهر قاد